And uh... أنت عيني يا أم الرجال، أنت عيني والمؤالب، أنت أمي أنت خالك، روحي لا جديد، أنت أمي أنت, أنت روحي لا جديد. كذا سنان هابي تعليم الشباب، كذا سنان هابي تعليم الشباب، يا أم الجهاد، خالد ابن Joo, joo, joo, joo,